وَأْمُرْ أَهْلَكَ لِلصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ إِذْ قَنْ نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاطِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِيْنَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلموا لمن أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى